سجلنا أعد بالألحى أنوحي الرجال السنافية أبطال درناها للإيمان أهدي لهم ألف قافية سجلنا أعد بالألحى أنوحي الرجال السنافية أبطال درناها للإيمان أهدي لهم ألف قافية أهدي لهم ألف قافية درنا الأسود جاء الفرسان أبطالنا للغماسية وقفاتهم داخل الميدان ما هي على الناس مخفية درنا الأسود جاء الفرسان ابطالنا الانغماسيه وقفاتهم داخل الميدان ما هي على الناس مخفية ما هي على الناس مخفية ارض الجزائر بها الخوان تشهد لهم بالفروسية وبالشام صدوها للعدوان دكوا صروح النصيرية أرض الجزائر بها الأخوان تشهد لهم بالفروسية وبالشام صدوها للعدوان تكوص روح النصيرية, النصيرية يزني يا قاهر الطغيان فيك الصفات القياديه بهدي يا الوحش يا ذيبان عنك البطولات مروية يزني يا قاهر الطغيان فيك الصفات القياديه بهدي لي الوحش يذيبان عن كل بطولات مروية عن كل بطولات مروية والكرغال مرت للقرآن ذكراك في خاطري حية والساسية الشهمية خلان أبكى أميل الصليبية والكرغال مرت للقرآن ذكراك في خاطري حية والساسية الشهمية خلان أبكى أميل الصليبية أبكر اميل صليبية، والله لكم في المعارك شان، أبطالكم أسد حربية، لان الحديد وعزمكم ما لا أن أدرنا أرين الجهادية، والله لكم في المعارك شان، أبطالكم أسد حربية، لان الحديد وعزمكم ما لا أن أدرنا أرين الجهادية, الجهادية، أدرنا أرين الجهادية، والله لكم في المعارك شان، أبطالكم أسد حربية. لا الحديد عزمكم ما لا أن أدرن أرين الجهادية والله لكم في المعارك شان أبطالكم أسد حربية لان الحديد عزمكم ما لا أن أدرن أرين الجهادية أدرن أرين الجهادية أدرن أرين الجهادية